رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ اليوم لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُطْلِكُ الميعاد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 قل للذين كفروا ستغلبون وتخشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين الفق جافية تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة النئولي الأبطار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومه والانعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 فَإِنْ اَدْرَئُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله ومن اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فقد اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم الذين يأمرون من الناس بعذاب اليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين يكبرون بآيات الله ويقتلون النبيين, حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشروا بعذاب أليم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 تولج الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخر المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ودريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رفقا قال يا مريم أنا لك هذا؟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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم, أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين فانفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرع الأسمه والأبرق وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تَأْكُلُونَ وما تدخرون في بيوتكم إِنَّ في ذلك لَآيَةً لكم إِن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولوحل لكم بعض الذي حزم عليكم وجئتكم, وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا قراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون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 فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثورى وما أنزلت الثوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هأنتم ها هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم, لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا صليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب وحكما والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس عبادا دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تستخذوا الملائكة والنبيين أربابا فيأمركم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إفريد قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون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 فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اشتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا منه شيء فإن الله به عليم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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم, فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانخذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المصلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم, وأولئك لهم عذاب عظيم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 ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ كنتم خير أمة أُخْرِجَتْ للناس تأمرون بالمعروض وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أَهْلُ الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وان يقاتلوكم يولوكم الأدبى وثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة اينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا, وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم قبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بيننا لكم الايات ان كنتم تعقلون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 إذ هم الضائفتان منكم من تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأشوكم من فورهم هذا يمددكم, يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله رسول رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم توحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 أفإما تأو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجذي الله الشاكرين وما كان يفس تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجز الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه للبيون كثير فما وهنوا لما, لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اضلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا, أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا قاتلين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين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 ولئن مستم أو قتلتم لإلى الله تكشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب مِنْ فضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 يجلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا, وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 الذين قالوا لاخوانهم واقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فلحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلبهم ألا قوف, عليهم ألا قوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه القرح للذين أحسنوا منهم, للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن النات قد جمعوا لكم فقشا فزادهم إيمانا وقالوا, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا, واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان نخوف أولياءه فلا تخافوهم, فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين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 وما كان الله ليطنعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تؤمنوا وتستقوا فلكم أَجْرٌ عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم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 فمن تخزح عن النار وأدخل الجنة فقد وَمَا وما الدُّنْيَا الدنيا إلا متاع الغروب لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسبعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق الذين أُوتُوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وَلَا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئت ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم, فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتففر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تثف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن, لو كفرن عنهم سيئاتهم ولودخلنهم ولو جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا, ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل, إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم وما لله قاطعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا